وعلى سمو المدرسة التي تخرجوا ودرسوا ودرجوا فيها وبالتالي نحن إذا حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعي أن نضيف إليهم شيئا نحن الذين نشرف ونفخر بالحديث عنهم هذا فخر لنا وليس فخر لهم صاحبنا اليوم هو عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي الزهري شهد بدرا وكان بدريا ولما يقال فلان بدري ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم ولقد شهد بدرا بعض الملائكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف الملائكة فيكم يا جبريل قال من شهد منهم بدرا ليس كمن لم يشهد بدرا حتى الملائكة التي شهدت بدر تختلف وهو رضواني لأنه شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية وشهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عبد الرحمن بن عوف بعد الفين بعد حادثة الفيل بعشر سنوات أن يكبره النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنوات ولذلك كان يعد في أشياخ قريش او من أشياخ قريش هاجر إهجرة الحبش الأولى وهاجر إلى المدينة وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن الربيع في المدينة وهو الذي قال له قصته المشهورة والحديث في البخاري قال يا عبد الرحمن إني من أكثر الناس مالا فهذا مالي خذ منه ما شئت وإن لامرأة تخير إحداهما أطلق لك لتتزوجه هذه قصة في البخاري وهي دارت بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع خزرجي وعبد الرحمن بن عوف قرشي زهري وهو ابن عم سعد بن أبي سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف هو ابن عم سعد بن أبي وقاص كما سوف نعرف بعد قليل العلاقة والصلة بينهم رضي الله عنهم جميعا. فقال له بارك الله لك في مالك وفي ولدك دلوني على السوق وفي هذا عفه عجيبا من عبد الرحمن بن عوف يقول الصحابه وكان عبد الرحمن بن عوف مجدودا أي محظوظا في التجارة دخل السوق وبعد عشية وبين عشية وضحاها مع مرور الأيام والحديث في البخاري جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه رائحة الزعفران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا عبد الرحمن ما الذي عليك قال تزوجت يا رسول الله قال له ما أمهرتها قال وزن نوات من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشات وصار عبد الرحمن بن عوف من أغنى الناس مالا شهد احد وجرح في أحد عشرون جرحا حتى صار عمره كله أعرجا كان فيه عرج وحصل له العرج العرج بعد غزوة أحد عرف عبد الرحمن بن عوف بالإنفاق في سبيل الله كتب الذين أرخوا في التاريخي أن عبد الرحمن بن عوف أنفق نصف ماله من أول تجارة وكان الثمانية ألف درهم فتصدق بأربعة آلاف درهم ثم جاءه وقت تصدق بأربعين ألف دينار ثم تصدق بأربعين ألف دينار مرة ثانية ثم تصدق بخمسمائة راحله من النوق ثم تصدق بخمسمائة فرص وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المتصدقين حتى أنه عند وفاته أمر أن يعطى كل من شهد بدر أربعمية دينار. قال أي جزول شهد بدر حي هو توفي رحمه الله سنة إثنين وثلاثين هجرية وكان عمره خمسة وسبعين سنة هو قديم لأنه ولد قبل عشر سنوات من الفيل ثم بعد ذلك جاءت البعثة النبوية والنبي عليه الصلاة والسلام في الأربعين. وقد ولد في عام شنو في عام الفيل لما أسلم عبد الرحمن بن عوف كان عمره كم 30 سنة هو ثامن ثمانية أسلمه أسلم رقم 8 وأسلم عبد الرحمن بن عوف على يد أبي بكر الصديق والله أخوان أبو بكر الصغير ما تمشي غيرت أبو بكر ده, ده براو بالله العظيم دا براو دا شبراو دا أسلم عبد الرحمن على يد أبي بكر الصديق وجملة العمر العاش بعد ذاك 32 سنة بعد الهجرة كم دي؟ 62 و13 سنة 75 توفي ودفن في البقيع وعنده قصة لطيفة في وفاته نحكيها بعض عبد الرحمن بن عوف من أعظم مناقبه أنه مشهود له بالجنة هو من العشرة المبشرين بالجنة ما في كلام وحديث العشرة المبشرين بالجنة في الصحيحين قال أو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وابو عبيده في الجنة وبوعبيرة في الجنه وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة عشرة انتهى الكلام دين معروفين في التاريخ لحد يوم الدين اسمه العشر والشريب الجنة انتهى الكلام دمن العشر والشريب الجنة ومن مناقبه أنه كان من الستة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض وكانت الشورى فيهم ولما اجتمع الستة صف الأمر على ثلاثة. اختار الزبير عليا، واختار طلحة عثمان، واختار سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف. ديل ستة، ديل ستة. أبو عمر خطر قال ديل ستة. الخليفة ما يطلع من ديل قال ديل السابقين وديل الناس الأم أهر الأمر. الستة ديل صفوا على كم؟ على ثلاثة. سعد قدم عبد الرحمن لأنه قريبه ويعلم سبقه والزبير قدم ابن خاء خابن خاله وطلحة تقدم ابن عمه عثمان وكان بين طلحة وبين عثمان برضو شيء من القرابه ثم صفر الامر على عثمان وعلي وعبد الرحمن فأخرج عبد الرحمن نفسه وعدت هذه أعظم منقبة له في التاريخ طلع نفسه بقى بق اثنين كانوا ستة صح فضلوا كب ثلاثة لما انطلعه منه فضل كب اثنين فجعل يوجد يدير الامر بين عثمان فوض عبد الرحمن بن عوف قال لك بتختاروا انت هو اللي بيبيع فجلس مع علي وناقشه وجلس مع عثمان والله عبد الرحمن بن عوف ذا يخدع بروده جلس ناقشه ثم ذهب وطرق بيوت الناس بابا بابا وجلس مع كل فرد في المدينه حتى لقي النساء النساء متكلم معي يقولوا علي قال كده وعثمان قال كده انتوا رايكم شنو لما جمع امر الناس جميعا وقف في المسجد وجاب علي وعثمان وقال يا ايها الناس اني ابايع عثمان فبايعه الجميع بما فيهم علي هذه ما قبل من لا عبد الرحمن بن عوف ولذلك عدها اهل التاريخ من اعظم المناقب من اعظم مناقبه ما رواه الامام مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الانبياء الا وقبل ان يموت يجب عليه أن يصلي خلف رجل صالح من أمته ولم يصلي النبي إلا خلف عبد الرحمن بن عوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وقيل أنه صلى خلف أبي بكر ولكن المقصود عبد الرحمن وذلك لأن النبي صلى خلف أبي بكر المريض وصلى خلف عبد الرحمن صحيحا مقيمة في غزوة تبوك والحديث في البخاري قال المغيرة بن شعبة خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر لقضاء حاجته وتأخر وقد تأخرت معه ومسح على خفه وجاء والصلاة قد أقيمت وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة فصلى النبي خلفه ركعة ثم أتم لنفسه فكان النبي والمغيرة بن شعبة مسبوقان وهذه منقبة ما بعدها منقبة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة دي كلها ما صلى له خلف راجل الراجل قال ولا الضالين الرسول قال ولا آمين إلى عبد الرحمن بن عوف والله يا إخواننا دي دي عجيبة خلاص كفاية صلى خلفه وقيل أنه ما كان له في القراءة في القراءة صوت إنما كان صوته صحلا وأجرد يعني ما برتل بيقرأ ساكت بس كده ما بيقرا بيترتل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده ما بيرتل ولا كده بعد الرسول صلى الله عليه أرى كم ما عنده قال ليك ما كان عنده صوت سمح كان صوته صحل وأجرد يعني بقرة كذي ما ما بيرتل القرآن بمعنى يتغنى به لكن يجوده ويعرف مخارجه ويحفظه وكذا لكن كان صوته أجردا وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه أيضا جاء في مناقبه أنه باع دارا له بسبعمائة ألف درهم أو دينار ثم قسمها على فقراء المدينة وفقراء بني زهرة من قومه حتى كفاهم ثم أرسل إلى أمهات المؤمنين فجاء المال إلى عائشة قالت من من؟ خير من عبد الرحمن بن عوف قالت بشراه بشراه لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لا يحنوا عليكن بعدي إلا الصابرون ثم رفعت يدها وقالت اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة يا سلام يا سلام والله عبد الرحمن بن عوف يا يا ياتل, ما... ياتل ما بجيه في الصحابتين أهل ما بجيهين نحن أهل أل ما بجيهين نحن لكن الصحابة ده كلهم جيهين ما فهم كلام في مناقبه في البخاري يا إخواننا ما رأيكم في خالد بن الوليد رأيكم في خالد شنو بيحتاج ما يحتاج تشاهد خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف فأغلظ خالد على عبد الرحمن المقولة الحديث البخاري فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا تسب أصحابي الله أنا استغربت يقول يا خالد لا تسب أصحابي طيب خالد شنو قال يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد جبل ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفه لا حول ولا قوة إلا بالله لو خالد بن الوليد أنفق جبل احد ذهب وعبد الرحمن بن عوف أنفق نصيد ذهب حقه عبد الرحمن بن عوف أكثر من حقه خالد بن الوليد. خلينا إحنا نحن شنو والله أنا في حديث البخاري قال لي يا خالد لا تسبوا أصحابي في منه؟ أصحاب قاسد منه؟ مع معناه قصد الناس السابقين أن أسلموا في مكة اللي عانوا اللي طهدوا ولقد زوج عبد الرحمن بن عوف أخته جميل بن تعوف القرشيه الزهرية من بلال بن رباح رضي الله عنه أراد أن يكسر في أذهان الناس أن الطبقية ليست من الإسلام في شيء وأن هذا من الجاهلية ولذلك زوج بلال الذي كان في يوم من الأيام رقيقا في مكة زوجه من أخته جميلة بنت عبد بنت بنت عوف ابن عبد الحارث الزهرية القراشية عبد الرحمن بن عوف عرف بالإنفاق وتقسيم المال قلت ليه؟ حاجة غريبة قال لما نجا يموت قسم على كل بدري أربعمية حصرهم سنة 32 هجلية لقوهم مية أهل بدري كم؟ 317 فضلوا منهم كم في زمن عبد الرحمن بن عوف فضلوا كم 100 أعطى كل واحد منهم 400 400 بما فيهم عثمان وعلي بن أبي طالب برضه دعون 400 فقال علي بن أبي طالب مقولة عجيبة في عبد الرحمن بن عوف قال أدرك عبد الرحمن صفوها وسبق رنقها يعني كدرها أدرك صفوها وما حيحصل وفات السوء بتاعه وكدر المال ولذلك سماه أهل السير والتراجم الغني الشاكر الغني الشاكر مات عبد الرحمن بن عوف أولا مرضه مرضا شديدا حتى غشي عليه الكلام في سير اعلام النبلاء غشي على عبد الرحمن بن عوف وجلل وبكى أهل الدار وغطوه ثم أفاق صحة فأزاح الغشاء وكبر قال الله أكبر فكبر جميع من في الدار قال لهم أغشي علي أغشي معنا شنو أغمي يعني عندنا شنو أغشي علي قالوا نعم قال صدقتم قال في غشيتي هذه أتاني رجلان لم أرى أشد منهما فظاظه وشدة وغلظة فأخذاني بيدي وذهبا بي فلقيهما رجل ثالث وقال لهما أين تأخذونه قالوا نأخذه إلى العزيز الأمين ليسأله نأخذه أو نأخذه إلى العزيز منه؟ الأمين ليسأله قال لهم اتركوه إن هذا ممن كتبت لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون امهاتهم الكلام ده صحه وحكى للناس قال له اتركوه ان هذا ممن كتبت لهم السعاده والمغفره في بطون امهاتهم ان له اياما لا بد ان ينعمها مع بنيه الى ما شاء الله قالوا له الكلام ده وبعد شهر عاش شهر مع ابنائه وبعد شهر من هذه الواقعه فاضت روحه الى باريها عبد الرحمن بن عوف في في سلسله الصحيحه إن الله خلق فرعون في بطن أمه كافرا وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا ثم مات عبد الرحمن بن عوف وصلى عليه عثمان بن عفان خليفة المسلمين وحمل نعشه على كتفه سعد بن أبي وقاص ودفن عبد الرحمن بن عوف في البقيع في السنة الثانية والثلاثين من الهجرة النبوية على عمر هذا الخامسة والسبعين على رضي الله عن عبد الرحمن وعن عثمان وعن سعد وعن علي وعن سائر المبشرين بالجنة وعن أصحاب الشجرة وعن أهل بدر وعن سائر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وجمعنا بكم وإياهم في جنات النعيم على سرر المتقابلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم